متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زنهريرا ودانية عليهم غلالها وذللت خطوفها تبليلا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 عينا فيها تسمى السبيل ويطفو عليهم ولدان مخلدون ويطفو عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لئلا أمم سورة وإذا رأيت فم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خبر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وتقاهم ربهم شرابا طهورا إنه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 واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا صويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة, يحبون العاجلة ويذرون وعجل لا نحن خلقناهم وشدنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إنها فيه تذكر فمن شاء تخذ إلى ربه سبيلا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 والظالمين أعد لهم عذابا أليم